فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجِهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ هَتَّدُوا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ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 هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فلادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغ الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا وابكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار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 خلقه من تراب، ثم قال له كن، فيكون الحق من ربك، فلا تكم من المنترين. فمن حادك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقلت علوا، فقلت علوا، ندع أبناءنا وأبناء ونساءنا ونساءكم ونساء انا ونساءكم وانتم سنا ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا له القصص الحق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 ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن, ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون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 ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون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 قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس جمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهُؤَلَاءَكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِنَ الَّتِي بَرَاهِمَ حَنِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إن أول بيت وضع للناس الذي ببكت مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بيّنة مقام إبراهيم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 إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم, يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن النصر إلا من عند الله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 والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلم أنفسهم ذكر الله ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون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 اَفَإِمَّاتَ أَوْ قَتْلٍ أَنْ قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنُوقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين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 يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتو قلب خاسرين بل الله مولكم وهو خير ناصرين سنلقى في قلوب الذين كفر الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به ومؤهم النار وبسمث والظالمين ولقد صدقكم الله وعده إرتحسونه بإذنه حتى إِذَا فشلتم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون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 فأثابكم غما بغما لكي لا تحزنوا على ما فاتكم وعلى ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم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 وما كان لنبين أي يغل وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَا بَأَبِسَ خَطِيْمٌ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ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 فإن كذبوا كفَقَد كذِبَ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّى نَأْجُرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذوف في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفر عنهم سيئاتهم لأكفر عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلن من عند الله